نزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا وَاهِ تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن